أحسن الله ليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كيف نعرف المحكم من المتشابه هذا السائل يقول كيف نعرف من المحكم من المتشابه المحكم والمتشابه ذكر في الآية التي في سورة آل عمران قال الله سبحانه هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فوصف بعض الايات بالاحكام وبعضها بالتشابه والاحكام هنا المراد به الاحكام الخاص والتشابه أيضا المراد به التشابه الخاص لأن الاحكام منه عام وخاص والتشابه أيضا منه عام وخاص والاحكام العام الذي يشمل القرآن كله ذكر في قوله كتاب أحكمت آياته فالقرآن كله محكم هذا الإحكام العام وكذلك كله متشابه كله متشابه التشابه العام ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات هذا التشابه الخاص والاحكام الخاص والمراد بالإحكام هنا والمراد بالإحكام هنا أي الوضوح والبيان محكم أي واضح بين ظاهر والمراد بالتشابه الخفاء والخفاء هنا ليس خفاء مطلقا لأن الراسخ في العلم يعرف معنى المتشابه كما في قراءة الوصل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله, أي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله والمراد بتأويل المتشابه أي معناه فالعالم الراسخ يعلم معنى المتشابه فإذا المحكم هو الواضح يعني الآية التي واضح الحكم الآن لما تقرأ مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا محكم ولا متشابه في أحد ما يعرف معنى الشهر ولا يعرف رمضان ولا يعرف معنى الإنزال ولا يعرف معنى القرآن محكم منه آيات محكمات هن أم الكتاب الان لما تقرأ لا تدعو مع الله إلى أن آخر هذا متشابه ولا محكم لا تدعو مع الله إلى أن آخر ومن يدعو مع الله إلى أن آخر هذا متشابه أو محكم هذا من أوضح المحكمات وابينها أمر واضح من ابين ما يكون مثل الشمس واضح تماما فإذا جاء إنسان بمقابل هذا الواضح البين بحديث إما لا يدرى صحته أو درجته أو أيضا لم يتضح للإنسان معناه وأراد من اورده أن يتوصل من خلال ذلك ألا إلى أن يجيز دعاء غير الله نأخذ بهذا الحديث الذي هذه صفته ونترك هذه الآية والآيات وعشرات الآيات المحكمات في أن الدعاء عباده لا تصرف إلا لله فإذا الطريقة في هذا الباب أن المتشابه يعادل المحكم للعكس المتشابه الذي يشتبع الإنسان ويلتبس عليه يعيده إلى المحكم ومن اوضح المحكمات وأبين البينات أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل هل يكون الشرك في الأقوال؟ الشرك يكون في الأقوال والأفعال والنيات في كل ذلك يكون الشرك الشرك يكون في الأقوال والأفعال والنيات فقد يشرك الإنسان ب نية في قلبه أو بعمل من أعمال القلوب مثل التوكل أو الخوف أو الرجاء أو غير ذلك وقد يشرك بأقواله بأن يسأل غير الله أو يستغيث بغير الله أو يطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى أو يشرك بأفعاله بأن يذبح لغير الله أو لغير الله ويركع لغير الله فالشرك يكون بالقلب واللسان والجوارح نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل وهل من صرف شيئا من أعمال القلوب لغير الله هل يكون بذلك مشركا مر الجواب أن الشرك يكون في هذا كله يكون في القلب و... ويكون باللسان ويكون ب... بالجوارح والمنافقون المنافقون يظهرون أعمال الإيمان ويبطلون... ويبطلون النفاق وفيهم الرياء الخالص والرياء من أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم أكل ذبيحة من يتعلق بالتمائم ويعتقد فيها النفع والضر مع وجودهم بكثرة في من يعتقد في التميمه انها تنفع وتضر او انها تشفي او انها تقي او انها ت يحصل للعبد بوجودها السلامه من الافات او نحو ذلك من يعتقد فيها فهذا من الشرك الاكبر الناخل من مله ومن كان كذلك لا تحل ذبيحته أما إذا كان لا يعتقد فيها يعلق, يعلق التميمة ويظنها سببا للشفاء ويظنها سببا للشفاء ولا يعتقد أن فيها النفع والضر وإنما يعتقدها سببا فهذا من الشرك الأصغر ومن أكبر الكبائر وأعظم الآثام وقد قال عليه الصلاة والسلام انزعها زعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنها لا تزيدك إلا وهنا فمن كان يعتقد في التميمة التي يعلقها أنها تنفع تجلب نفعا أو تضر أو تدفع ضررا فهذا من الشرك الناقل من الملة ومن كان كذلك ليس بمسلم نعم. أحسن الله ليكم هذا يسأل عن الفرق بين الكفر والشرك الكفر أعم من الشرك الكفر أعم من الشرك يتناول الكفر أمورا كثيرة منها الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو اتخاذ الأنداد والوسطى ويتناول سب الدين وسب رب العالمين والعياذ بالله هذا كفر بالله يتناول الاستهزاء بدين الله عز وجل ولهذا هذه النواقض التي يذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ما هو داخل في باب الشرك ومنها نواقض أخرى ليست من الاشراك ليست من اتخاذ الأنداد مع الله ولكنها من الكفر بالله الناقل من ملة الإسلام نعم أحسن الله ليكم هذا يسأل عن قول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما المراد بالشافعين قوله جل وعلا عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي من يتخذونهم شفعاء وهذه تسمى الشفاعة المنفية في القرآن نفى الله سبحانه وتعالى نفعها قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وضابط الشفاعة المنفية أنها ما كان بدون إذن الله سبحانه وتعالى وبدون رضا منه عن المشفوع له هذه لا تنفع إذا لم يكن إذن من الله للشافع ولم يكن منه سبحانه وتعالى رضا عن المشفوع له فإنها لا تنفع ولهذا قال العلماء الشفاعة في النافعة تكون بأمور ثلاثة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما الضابط في التفريق بين الكفر يقول ما الضابط في التفريق بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة الكفر المخرج من الملة الكفر المخرج من الملة هو كل قول أو عمل أو اعتقاد يقع فيه العبد أو يباشره العبد ويكون مصادما لأصل الإسلام ويكون مصادما لأصل الإسلام مباينا لدين الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه وكالشرك بالله والاستغاثة بغيره وكالاستهزاء بدينه أو بغض دين الله تبارك وتعالى أو اعتقاد أن حكم غير الله خير من حكمه وأفضل من حكمه كما سيأتي معنا في النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى هذه كلها من الكفر الناقل من ملة الإسلام والكفر الذي لا يكون ناقلا من الملة هو كل فعل وصف في السنة بأنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الناقل من الملة كل فعل وصف في السنة بأنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الناقل من الملة مثل قول عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب وقول لا ترجعوا بعد كفارا وقوله السباب المسلم فسوق وقتاله كفر فهذا كله كفر ليس بالناقل من الملة لأن نصوصا أخرى دلت على أن فاعل ذلك ليس بكافر فإذا ما كان من هذا القبيل يكون كفر دون كفر يعني كفر دون الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل شخص بقي شهران أو شهرين لم يصلي فهل يقضي الصلاة من جلس شهرين لا يصلي فهذا كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فإذا كانت هذه حاله ويدخل في الإسلام من جديد ويبدأ الصلاة نعم ولا يعيد الصلوات التي تركها لأنه لأنها ليست هذا من قبيل من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها وإنما هذا ترك للصلاة فيكون به كافرا فيدخل في الإسلام من جديد ويبدأ بالصلاة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل من فاتته قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة فهل ياتي بها فهل بها في التكبيره الثانيه من فاتته التكبيره الاولى في صلاه الجنازه انت يسر له ان ياتي بها سريعا فلا باس بذلك حتى يكون دعاؤه للميت جمع فيه بين الحمد الذي هو الثناء على الله والصلاه والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ياتي بعد ذلك بالدعاء ثم ياتي بعد ذلك بالدعاء للميت ويكون قدم بين يدي الدعاء الحمد الذي والثناء على الله عز وجل والصلاه والسلام على نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا ارجى في الاجابه وقبول الدعاء ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين